وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله إ ن ح ا ج ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل م ع ر ف ة ثرواتها ا ل ف ك ر ي ة وكنوزها ا ل م ع ر ف ي ة و إ ر ث ه ا وتاريخها ومن ثم النفاذ لمعالجات واقعها وحاضرها واستشراف آ ف ا ق مستقبلها ق ض ي ة م ل ح ة و ض ر و ر ة م ا س ة وتحد ي كبير يواجه العلماء والمفكرين لتفجير هذه الثروات ولجعل هذه الثروات أ ص و ل م ع ر ف ي ة وقواعد ع ل م ي ة ت ط ب ط ح ر ك ة الناس و إ ن من هذه الثروات و إ ن من هذه الكنوز ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ع ط ر ة ف إ ن ه ا معين سر و إ ن ه ا ينبوع صافي ويقيني أ ن الله عز وجل اختار ح ي ا ة نبيه باصطفاء واختيار وهي ح ي ا ة رجل ليس برجل عادي إ ن م ا هو رجل فوق ا ل ع ا د ة ويقيني ان الله اودع في هذه ا ل س ي ر ة حلول لمشكلات ا ل ب ش ر ي ة المتخبطه ا ل م ت ل ط خ ة ب أ ك د ا ر ا ل ج ا ه ل ي ة و ل و س ا ت ا ل و ث ن ي ة و ا ل م ا د ي ة ولكن ل ل أ س ف الشديد أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة لم تحسن التعامل مع ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة و أ ح د ا ث ه ا العظام ووقائعها الجسام فهي تختزل ا ل س ي ر ة في مناسبات ب ا ه ت ة أ و أ ق م ش ة م ل و ن ة أ و عطلات ر س م ي ة أ و ح ل ا و ة س م س م ي ة و ل ل أ س ف الشديد نحن ب ح ا ج ة م ا س ة أ ن نقف مع ا ل س ي ر ة لنجعل ا ل س ي ر ة منهج ح ي ا ة ك ا م ل ة تقود ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة ق ا ط ب ة وليست ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لوحدها ل أ ن ه ا ح ي ا ة ح ا ئ ر ة بغير هذا الهدى والوحي والنور الذي جاء من عند الله و إ ن في ا ل س ي ر ة محطه و إ ن من أ ع ظ م محطات ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة التي ينبغي أ ن يقف الناس عندها لا سردا للوقائع ولا ح ك ا ي ة ل ق ص ة إ ن م ا ينبغي ان يقفوا, ما عنده أو يقفوا على ما وراء النص مقاصد وهدايه وعبره ودرسا واستفاده ا ل إ س ر ا ء والمعراج الذي تجاوز واخترق عالم ا ل م ا د ة وحطم مقاييس التكنولوجيا والذي جعل التقنية جعل لا تساوي شيئا لو أ ن شخصا استهزا ب س ن ة من السنن وقال تتحدثون عن ا ل س ن ة ووصل الخواجات إ ل ى المريخ و إ ل ى المشتري و إ ل ى القمر نقول صاحب ا ل س ن ة قد وصل إ ل ى ص د ر ة المنتهى إ ن الحديث عن ا ل إ س ر ا ء والمعراج لن أ ق ف مع ح ك ا ي ة م ش ه و ر ة تتداولها ا ل أ ل س ن ة ب أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عرج به ووجد في السماء ا ل أ و ل ى كذا و ا ل ث ا ن ي ة كذا و أ ن وجد من يعذبون بكبائر واثام ما زالت م و ج و د ة في عصرنا وفي واقعنا إ ن م ا أ و د أ ن أ ق ف على حكم وعلى أ س ر ا ر لماذا ا س ر ا ء والمعراج عاش النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسيرته عجيبه ة بالرغم من ن أ ا سيرة يقيني أ ن فيها اصطفاء واختيار لوقائعها و أ ر ض ه ا و أ ح د ا ث ه ا وشخوصها و أ ز م ا ن ه ا ومكانها غير أ ن هذا ا ل ا س ت ف ا ء لم يكن اصطفاء ر و ا ي صاحب خيال خصب أ و درامي صاحب أ ف ق واسع فيها من المعاناه وفيها من الحقائق وفيها من جوهر ا ل إ ن س ا ن لعل الله يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وفيها من الزهد ونقاء الجوهر و س ل ا م ة المعدن ب ش خ ص ي ة تزال ا ل ب ش ر ي ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة بعلومها و أ خ ل ا ق ه ا ونظمها وحضارتها ومبادئها ع ا ل ة على محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن ه ا بجامعاتها ا ل ض خ م ة ومراكز دراساتها ا ل ك ب ي ر ة واستراتيجياتها وافاقها لا تتعدى حديثا من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ا ل إ س ر ا ء والمعراج عاش النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل ا ل إ س ر ا ء والمعراج ح ي ا ة ق ا س ي ة و أ ي ا م ا م ر ي ر ة في م ك ة فقد حوصر في ا ل شعب أ ب ي طالب ثلاث سنوات وما أ ن خرجوا من الشعب إ ل ا ومات أ ب و طالب من جراء ما كان يجد وبعد شهران ماتت خ د ي ج ة فالتمس أ ر ض ا غير م ك ة ينشر فيها الدين بنشاط د ا ع ي ة و إ ي م ا ن معلم م ث ا ل م لا يعرف الوهن ولا يعرف الخور ولا يعرف التوقف فذهب إ ل ى الطائف يلتمس أ ر ض ا ج د ي د ة وكانت ر د ة الفعل في الطائف ق و ي ة وهي تجد في نفسه حتى على مر التاريخ و ا ل أ ز م ا ن والذكريات تبقى أ ل ي م ة ت س أ ل ه ع ا ئ ش ة عن أ ش د المواقف التي مرت عليه في ح ي احد ت ه ت ى لما أوذي أ في وضرب ح وسال دمه يعتبر أ ن الدم الذي سال من فؤاده و أ ن ا ل إ ح ر ا ج الذي اصابه في الطعف كان أ ش د ا من إ ر ا ق ة الدم يوم احد ف إ ن ه لم يفق إ ل ا بقرن ا ل ث ع ا ل وبعدها م ب ا ش ر ة جاءت ر ح ل ة الاسراء والمعراج تطييبا للخاطر وتضميضا لجراحات الفؤاد ك أ ن الله يقول له إ ذ ا قلاك أ ه ل ا ل أ ر ض ف إ ن أ ه ل السماء يرحبون بك فرفعه إ ل ي ه وناداه إ ل ي ه ف أ ق ب ل عليه وعندها ما كذب الفؤاد ما ر أ ى لقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى في تلك المواطن وعندها ما كذب الفؤاد ما ر أ ى أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى فكانت فكان ا ل إ س ر ا ء والمعراج لكن ماذا نستفيد ك أ م ة ح ا ض ر ة وفي مستقبلنا من ق ض ي ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج أ ق ف في سبع مواقف أ ع ت ب ر ه ا خ ل ا ص ة الدروس ا ل م س ت ف ا د ة من ا ل إ س ر ا ء والمعراج و ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى من فوائد ا ل إ س ر ا ء والمعراج أ ر ا د الله عز وجل أ ن يخترق عالم ا ل م ا د ة و أ ن يكسر جمود العقل المتوقف الذي لا يستطيع أ ن يستوعب أ ح د ا ث ا كهذه إ ل ا ب إ ي م ا ن راسخ ويقين تام أ ن يرحل رجل بجسده من م ك ة إ ل ى بيت المقدس و أ ن يعود في في ل ي ل ة وان يخترق حجب السماوات و أ ن يرجع و أ ن يركب البراء و أ ن يوضع له سلم هو المعراج والمعراج في ا ل ح ق ي ق ة هو السلم السلم الذي يطلع به ومعارج عليها يظهرون أ ي يصعدون عليها وضع له م ع ر ج هذه ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى إ ن ه ا ق ض ي ة ع ق د ي ة تكسر جمود العقل وتخترق عالم ا ل م ا د ة لتري ا ل إ ن س ا ن عجزه وليقف على ع ظ م ة الله ولذلك ب د أ الله آ ي ة ا ل إ س ر ا ء بعظمته سبحان الذي سبحان تسبيحا الذي له كل بيده شيء و الذي تحت سلطانه و ق ه ر ه م ل ك و ت كل شيء والذي هو فعال لما يريد وهنا ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت الكبرى ف ل ل س م ا ء أ ب و ا ب تقف التكنولوجيا ع ا ج ز ة و ا ل ت ق ن ي ة ق ا ص ر ة والعقل البشري حاسر امام أ ب و ا ب السماوات كيف هي وكيف تفتح لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخيار للسماء أ ب و ا ب نعم للسماء أ ب و ا ب لكنها لم ترى ب أ ق م ا ر ص ن ا ع ي ة و إ ن البشر عاجزون عن هذا أ ب د ا إ ن البشر قاصرون وعقولهم قاصره ولقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى و ر أ ى آ ي ا ت ا ع ظ ي م ة ولذلك في ا ل إ س ر ا ء والمعراج حديث عن آ ي ا ت كبرى تبعث اليقين في النفس أ ن لهذا الكون ربا و أ ن ه تحت قهر و م ش ي ئ ة ربه ومولاه الذي يصرفه ويدبره ان بطش ربك لشديد إ ن ه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد و أ ن ت ق ل إ ل ى سواحل أ م ر ي ك ا وبعض مدنها التي أ ص ا ب ه ا ا ل إ ع ص ا ر ودمرتها المياه وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو تركت هذه المياه وهذا ا ل إ ع ص ا ر مدن كبرى في أ م ر ي ك ا ك أ ن ه ا أ ش ب ه كما وصفتها أ ه ج ا ز ة ا ل إ ع ل ا م ا ل أ م ر ي ك ي ة ولقد ذكرتني هذه المناظر مناظر قرى م د م ر ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن وكانوا ي أ ت و ن ب ا ل ص و ر ة ا ل ق ر ي ة قبل القصف و ا ل ق ر ي ة بعد القصف و ل أ ن أ م ر ي ك ا لا يستطيع أ ح د من أ ه ل ا ل أ ر ض أ ن يقصفها يقصفها الله من فوق سماواته لما عجز البشر ومات وفقد آ ل ا ف الناس وهم في عداد المفقودين ا ل آ ي ا ت الكبرى تتجلى في هذا الكون سبحان الذي أ س ر ى فحق ف لله عز وجل ان يسبح نفسه وحق لنا أ ن نسبحه و أ ن ن ن ز ه ه ب أ ن ه أ خ ذ عبدا من عباده في صحراء موغله وجبال ق ا ح ل ة في م ك ة ا ل م ك ر م ة ل ي أ خ ذ ه إ ل ى بيت المقدس في ر ح ل ة ع ج ي ب ة وهي ع ج ي ب ة في أ غ ر ا ض ه ا و أ ه د ا ف ه ا الموقف الثاني و ا ل و ق ف ة ا ل ث ا ن ي ة من وقفات ا ل س ي ر ة تحقيق ا ل ع ب و د ي ة سبحان الذي أ س ر ى بعبده وهذا أ ش ر ف المقام وفي ا ل إ س ل ا ء والمعراء تحققت ا ل ع ب و د ي ة التي تعني التسليم ان كان قال فقد صدق والصدق ر أ س ا ل ع ب و د ي ة وتتجلى ا ل ع ب و د ي ة في ع ب و د ي ة ا ل ص ل ا ة وحق لنا أ ن نتساءل عن ا ل ص ل ا ة عن لبها وعن جوهرها وعن خشوعها وعن أ س ر ا ر ه ا وحكمها بل وعن آ ث ا ر ه ا وثمراتها ونتائجها في ا ل ا م ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون وما فرض الله ا ل ص ل ا ة إ ل ا لذكره و أ ق ي م ا ل ص ل ا ة لذكري وجعل ت ا ل ص ل ا ة جوهرا عظيما و ع ب و د ي ة حقه ولذلك أ ن ز ل الله الشرائع في ا ل أ ر ض ورفع الله إ ل ي ه نبيه ليخبره عن ا ل ص ل ا ة في السماء ق ي م ة ع ظ ي م ة واهتماما بالغا ب أ م ر ا ل ص ل ا ة أ ي ن أ م ر ا ل ص ل ا ة في حياتنا المتاجر تفتح في أ و ق ا ت الصلوات فلا تغلق من أ ج ل ا ل ص ل ا ة امتثالا لقول الله جل جلاله في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و ا ل آ ص ا ل رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله وذكر الله هنا ا ل ص ل ا ة في المساجد أ ي ن ا ل ص ل ا ة ح ق ي ق ة وجوهرا وكنها وسرا هل نحن ممن يجد في ا ل ص ل ا ة نفسه ارحنا بها يا بلال و ا ل ع ب و د ي ة شرف وهي م ق د م ة على ا ل ر س ا ل ة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا أ و ل ا المرسلين قدم ا ل ع ب و د ي ة على ا ل ر س ا ل ة إ ن م ا أ ن ا عبد لا تطروني كما أ ث ر ت النصارى بن مريم إ ن م ا أ ن ا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله أ و ل ا ورسوله ث ا ن ي ة و ا ل و ق ف ة ا ل ث ا ل ث ة من وقفات ا ل إ س ر ا ء والمعراج الليل و ت أ ث ي ر ه في ح ي ا ة المصلحين سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا وفي الليل سكون وهدوء وهدوء الكون يناسبه هدوء العقل وصفاء الفكر و س ل ا م ة ا ل أ ع ض ا ء تفكرا و ت أ م ل ا ف أ س ر ى به ل ي ل ة ليحسن التفكر و ا ل ت أ م ل والليل له وقعه في ح ي ا ة المصلحين فهم دائما يتصلون ليلا بالله ويتصلون نهارا بالخلق دوما يتزودون بالليل ويجدون بالليل الليل في أ ن س ا و خ ل و ة بربهم و ح ي ا ة ح ق ي ق ي ة لقلوبهم سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إ ن ن ا ش ئ ة الليل هي أ ش د وطئا على النفوس ص ع ب ة و ث ق ي ل ة ل أ ن ه ا محل نوم و ا ل أ ع ض ا ء لوحدها تتعب صاحبها تريد النوم و إ ن ا ل أ ع ي ن في جوف الليل ب و ح د ه ا تغمض حتى ولو لم يرد صاحبها هذا إ ن ه ينام بغير اختيار ولكن أ ه ل الاختيار و أ ه ل ا ل ع ب و د ي ة يسلخون أ ن ف س ه م من الليل وينسلون من ا ل ر ا ح ة والدعه يعبدون الله والناس نيام هي أ ش د وقا و أ ق و ى م قيلا أ ي أ ه د ى سبيلا و أ ح س ن طريقا للتزود وما كانت ر ح ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج إ ل ا زادا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سوف يرجع ويواجه صعابا ويقود معارك ويقود, ويقود مجتمعات وينصر قيمه ا وإن ذ ا لا يقدر عليه إلا الليلة عليه أهل يقدر إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا رابعا إ ن من الوقفات ا ل م ه م ة عند ا ل إ س ر ا ء والمعراج معلمين أ س ا س ي ي ن بحرفين من حروف ج ر من و إ ل ى ما كان ا ل إ س ر ا ء وما كانت حدوده إ ل ا بين معلمين م ع ج ز ة ض خ م ة و ح ر ك ة ك ب ي ر ة و ر ح ل ة ش ا ق ة و براق لكنها من المسجد ا ل ح ر ا م إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى ح ص ر هذه ا ل ر ح ل ة بين من و إ ل ى و هي المساجد المساجد و أ ث ر ه ا في ح ي ا ة الناس إ ن أ ض خ م معلم لو كان هنالك أ ض خ م معلم موجود لحدث عنه برج إ ي ف ل أ و حدائق بابل ا ل م ع ل ق ة أ و م ن ا ر ة ا ل ا س ك ن د ر ي ة أ و قل س و ر ا ل ص ي ن العظيم لا والله كلها تهوى و س ت س ا ق ط أ م ا م المسجد ا ل ح ر ا م والمسجد ا ل أ ق ص ى وما ث م ة معالم سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد ا ل ح ر ا م إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى ك أ ن ه جعل ر ح ل ة ع ظ ي م ة بين مسجدين وهذا يريك أ ه م ي ة المسجد في ا ل ح ي ا ة ما أ خ ر ج ه إ ل ى مكان جميل ل أ ن ا ل إ س ر ا ء لم يكن ن ز ه ة ع ا ب ر ة ولا س ي ا ح ة للقلب م ف ر ح ة إ ن م ا كانت أ ش و ا ق روح وزاد أ م ه ومستقبل سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى أ م ا ا ل و ق ف ة ا ل خ ا م س ة فهي مع المسجد ا ل أ ق ص ى أ ع ب د ل أ م ة في كل عام تحتفل ب ا ل إ س ر ا ء والمعراج في السابع والعشرين من رجب والمسجد ا ل أ ق ص ى مكان ا ل إ س ر ا ء والمعلم البارد مضيع أ م ة تحسن الخنوع وتعرف القشور احتفال شنو ش و يعني احتفال شنو يعني ع ط ل ة هو احتفال بغير ط ر ي ق ة ش ر ع ي ة ل أ ن لو سلمنا أ ن ا ل إ س ر ا ء والمعراك كان في السابع والعشرين من رجب أ ل م تمر هذه الذكرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر سنوات متواصلات في ا ل م د ي ن ة أ و ل م تمر على أ ص ح ا ب ه ماذا فعل فيها لم يجتمع ولم يحدث فيها ذكرى ولم يحدث فيها ط ا ع ة ولا ع م ر ة ولا صومه من أ ي ن جاء الناس بهذه البدعه التي ما أ ن ز ل الله عز وجل بها من سلطان و ا ل إ س ر ا ء والمعراج على الراجح من أ ق و ا ل أ ه ل السير أ ن ه كان في ذي ا ل ق ا ع د ة ل أ ن ه كان بعد موت خ د ي ج ة في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ه ج ر ة ماتت خ د ي ج ة في رمضان كيف يكون الاسراء بعد خديجه ة ن الاسراء كان بعد خديجة رضي الله عنها بشهرين رجع شهرين يعني ولا كيف؟ هي في رمضان بعد رمضان بشهرين الاسراء والمعراج عشر والعشرين يعني بعد القعدة القعدة القعدة هى كيف في في في كان كان منذ منذ منذ ولا او الثالث الخامس ما اما والقول الثاني أ ن ه في ربيع و أ ض ع ف ا ل أ ق و ا ل أ ن ه في رجب أ ض ع ف ا ل أ ق و ا ل والدين الدين الذي أ ن ز ل على من أ س ر ي به ليس فيه ر ج ب ي ة ما في ر ج ب ي ة في الدين ب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ر ج ب ي ة أ و قال بلال بينما نحن في ر ج ب ي ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا رجل قل لي ه في ر ج ب ي ة قل لي ه رسول لقو في ر ج ب ي ة عامل حولي ولا عامل ل ه ن ا ما فيه في في د م ا ف ي بدع ساكت ا ل نستعبانين ا ساكت و ا ل ل ه بل كان عمر بن الخطاب يجلد من يخص رجب بصوم بل انا ما اعرف في, في السودان د ه ز ي د في ن س أ ع ل م م ن ه ولا شنو أ ن ا ذ ا ت ت قلت ما فهم جابوا لاكل قاعد ي أ ك ل قال للناس الذين معه أ د خ ل و ا أ ي د ي ك م قالوا م م س ك و ن يا أ م ي ر المؤمنين ما انتبه أ ك ل ش و ي ة قال ماذا قلتم قالوا ممسكون قال وعن أ ي شيء قالوا رجب ف أ خ ذ ا ل د ر ة ا ل ب س ط و ل ة وجلدهم حتى أ ك ل و ا فطروا يعني كان جس سودان يدك ت ر د د ي دققوا ك كبار ثلاث مسؤولين وعلم ذاته ذاته نص يعني مدرسين ي د ه كلهم د ق اتريدون ل أ أ ن تعظموه كما كان أ ه ل الجاهليه ة يفعلون يا أخي ي ر ج ب ما يفعلون ع ر م ر ا خ ط ب بي رجبيه ش قال له ما عليكم ر ف ع بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر التي لم يعرفوها و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة أ ن ا بس لو و ح س أ اني قال لي كيف نحتفل بالاسراء ا ل م ع ر ي ط ة نحتفل به كما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم و خ ل ف ا ئ ه الراشدون و أ ص ح ا ب ه الكرام انتهى الكلام كيف احتفلوا ما سمعنا انه قالوا عندهم يوم اجتمعوا ولا قعدوا ولا صاموا ما فعلوا فقد تكون فقد يقع في يوم من ا ل أ ي ا م حدث عظيم ليس بالضروري أ ن يكون هذا الحدث موضع تعظيم و أ ن يخص ب ع ب ا د ة ما لم يخصها الشارع ب ع ب ا د ة والشارع محدد ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ما في ولذلك لن يحرر المسجد ا ل أ ق ص ى ل أ ن غ ا ي ة ما عندنا أ ن نفعل في دين الله ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ا ل أ ق ص ى نساء فلسطين تكحلن ب ا ل أ س ى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 تناديك من شوخ م ع ذ ن م ك ة وبدر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا ك أ ن ك فاتح على بركات الله ت ر س و وتبحر المسجد ا ل أ ق ص ى الذي بني بعد المسجد الحرام م ب ا ش ر ة كما في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ذر قلت يا رسول الله أ ي المسجدين وضع أ و ل ى قال المسجد الحرام قلت ثم أ ي قال المسجد ا ل أ ق ص ى قلت وكم بينهما قال أ ر ب ع و ن س ن ة ولذلك الذي وضع المسجد ا ل أ ق ص ى هو يعقوب عليه السلام وسماه أ ي لا يعني ب ا ل ع ب ر ي ة بيت الله هو فعلا بيت لله ولكن سليمان بعد أ ل ف ي عام من يعقوب جدد ووسع في المسجد وجعله رخاما وعظمه ولما انتهى من ا ل ت و س ع ة والتجديد س أ ل الله ثلاث دعوات كما في سنن أ ب ي داود والترمذي س أ ل الله أ ن يهبه حكما و م ل ك ا لا ينبغي ل أ ح د من بعده فاعطاه و س أ ل ه حكما منه يوافق حكم الله أ ب د ا دائما أ ي حكم يحكم سليمان عليه السلام حكم نهائي ودا الحكم داير ربنا وداود وسليمان إ ذ يحكمان في ا ل ح ر ف إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما و س أ ل الله أ ن يجعل لهذا البيت في عصره هو وزمان ما خرج رجل من بيته يريد المسجد ا ل أ ق ص ى يصلي فيه إ ل ا غفرت له ذنوبه وخرج كيوم ولدته امه قال النبي ولم يعطها الله إ ي ا ه وادخرها لنا فما من أ ح د يشد خ ر ج ي الرحال إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى يريد أ ن يصلي فيه فرضا أ و نافله إ ل ا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه المسجد ا ل أ ق ص ى الذي يتامر عليه اليهود إ ل ى يومنا هذا و ا ل أ ح د قبل الماضي اجتمع آ ل ا ف اليهود من المتطرفين لحرق المسجد ا ل أ ق ص ى وتدميره وبناء هيكل مزعوم موهوم على أ ن ق ا ض المسجد ا ل أ ق ص ى ولكن ا ل آ ي ا ت في ص و ر ة ا ل إ س ر ا ء ت أ ت ي ع ج ي ب ة و ت أ ت ي ب د ي ع ة وهذه هي ا ل و ق ف ة ا ل س ا د س ة من الوقفات مع ا ل إ س ر ا ع إ ن ا ل إ س ر ا ع جعل ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في موطن ا ل ق ي ا د ة ل ل ب ش ر ي ة و إ ن لهذه ا ل ق ي ا د ة تبعات وفيها صراع أ ص ي ل وقديم وكبير ف إ ن ه أ خ ذ ا ل أ م ة ووضعها في واجهه الصراع ومحور الصراع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 أ ن ظ ا ر محض أ ن ظ ا ر العالم عند المسجد ا ل أ ق ص ى وليس في فلسطين ولا حول المسجد ا ل أ ق ص ى نفط ولا بترول ولا ذهب لكن فيها خصائص ح ض ا ر ي ة كبرى ل أ ه ل ا ل أ د ي ا ن جميعا و أ ه ل الملل ق ا ط ب ة ولذلك ن ه ا ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة بل ن ه ا ي ة الكون و ا ل ق ي ا م ة أ ر ض المحشر إ ل ى بيت المقدس إ ل ى الشام ب د أ ت ا ل ب د ا ي ة من م ك ة وستنتهي ا ل ن ه ا ي ة في بيت المقدس حتى أ ر ض المحشر التي يحصل الله اليها ع ب ا د إ ل هي على, على بيت المقدس وسوف تدور في بيت المقدس رحى أ ع ظ م م ع ر ك ة يعرفها التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أ ن من ي أ ت و ن إ ل ي ه ا ي أ ت و ن في ثمانين غ ا ي ة غ ا ي ة يعني ر ا ي ة تحت كل ر ا ي ة ا ث ن ى عشر أ ل ف مقاتل وسوف تدور ر ح معلك م ع ر ك ة حتى المسيح عليه السلام يقتل الدجال عند باب لد في فلسطين و إ ن ه ا تضع ا ل أ م ة في و ا ج ه ة مع اليهود حيث ينطق الحجر ويتكلم ا ل س ج ر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ولذلك آ ي ا ت ع ج ي ب ة بعد أ ن حدث عن ا ل إ س ر ا ء ختم آ ي ا ت ا ل إ س ر ا ء بقوله إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقومه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا وذلك ك أ ن ق ي ا د ة ا ل ب ش ر ي ة في آ خ ر الزمان بهذا ا ل ق ر آ ن الذي لن تستغني عنه ا ل إ ن س ا ن ي ة أ ب د ا ولكن بين سبحان الذي أ س ر ى بعبده وبين إ ن هذا ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت ي ك ت ر أ ن نقف عندها وهي وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين وبنو إ س ر ا ئ ي ل لم يفسدوا في ا ل أ ر ض مرتين أ ي ن م ا وجدوا وجد الفساد لكنهم أ ف س د و ا افسد بنو إ س ر ا ئ ي ل افسادان عظيمان كبيران أ م ا محل ما م و ج و د ي فيه أو هذان الافسادان افساد يطال ا ل ب ش ر ي ة كلها وليس افساد ج ز ئ في المكان الذي هم فيه وقضينا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدهن في ا ل أ ر ض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وهذا يعني أ ن الافسادان افساد علو كبير هم في كل مكان يفسدون لكن هيمنه وبطش كبير كما هو حاصل اليوم ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي ب ح ث شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وقد حصل وقد حصل ا ل إ ف س ا د ا ل أ و ل وما تفعله إ س ر ا ئ ي ل اليوم هو ا ل إ ف س ا د الثاني عندي محققا ودليلي وبرهاني في س ن ا ي ا ا ل آ ي ا ت حيث يقول تعالى جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم ا ل ك ر ة عليهم و أ م د د ن ا ك م ب أ م و ا ل أ ن أ خ ذ بمفاصل الاختصار في العالم وبنينا جيوش و أ ك ث ر نفيرا إ ع ل ا م ا ما معنى أ ك ث ر نفيرا أ ك ث ر نفيرا اي أ ك ث ر ضجيجا و إ ن وسائل ا ل إ ع ل ا م ق ا ط ب ة بل لا اكون مبالغا لو قلت وسائل ا ل إ ع ل ا م ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة اليهود ت غ غ ل ل و ان فيها إ لم يتغلغلوا فيها إ د ا ر ه فقد تغلغلوا فيها برامج و ث ق ا ف ة ومن الذي دمر أ خ ل ا ق الشباب وما الذي, الذي ضيع قيم ا ل أ م من ة ا ل الفضيلة ل ذ ي ي واد ونحر ق م ما الذي جعل ا ل أ م ة تصل إ ل ى ما تصل إ ل ي ه اليوم إ ن ه ا ل إ ع ل ا م المسموم ا ل س ي ء الذي يخاطب الغرائز ويؤكد الشهوات ويدفع بالمراهقين إ ل ى الانتحار والمخدرات و ا ل س ج ا ئ ر ع ا د ي جدا لالغارد شاب في ا ل ح ل ة ح ا ي م ب ا ل ف ن ي ن ة ا ل د ا خ ل ي ة ع ا د ي وشورت وبيشرب في ا ل س ج ا ر ة هو بيتخيل أ ن ه م ر ا ح ل دي ق م ة الرجاله فهموا كده إ ن ه هو ق م ة الرجاله و قدام الناس يعني والله ط ا ئ م ح ل خ ط ا وتردي ياخي يا أ ا ل أ د ب الزمان الناس, الناس بيشربوا اسجار بالدس وزور كبير ماداير أ ب و ه يعرف وماداير الناس يعرفوا ا ل آ ن ممكن الزور يقول له أ س ت ا ذ خ م س ل ل أ س ت ا ذ في ا ل م د ر س ة خمس ذا كان ما قال ل أ ب و ه الدين س ف ة أ ن ا خرمان ولا أ ن ا زحجان م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا و أ ك ث ر نفيرا إ ن أ ح س ن ت م أ ح س ن ت م ل أ ن ف س ك م و إ ن أ س ا ت م فلها ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ولم ي أ ت ي وعد ا ل آ خ ر ة والدليل أ ن ا ل آ ي ة أ ت ت ب ث ل ا ث ة أ ف ع ا ل و ا ل ث ل ا ث ة أ ف ع ا ل م ض ا ر ع ة ومعها لام القسم و ا ل ت أ ج ي د للاستغراق في المستقبل ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ل ي س و ء ا ل ف ع ل ا ل أ و ل يسوء مضارع ومعه لام ليسوءوا ج و ه ك م وليدخلوا يدخل فعل مضارع ومعه لام المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وليتبروا يتبر فعل مضارع فعل معه اللام ودليل ا ل القاطع ما ع ل و ا تتبيره ا ل م ع ر ك ة ا ل أ خ ي ر ة سوف تدور في ظ ل مباني ش ا ه ق ة وسوف تتكسر هذه المباني ا ل ش ا ه ق ة على رؤوس ا ل يهود ليتبرو ا ما ع ل و ا تتبيره يكسرو ا ما رفعتم من المباني ت ك س ي ر ا وليتبرو ا ما ع ل و ا تتبيره عسى ربكم أن ي ر ح م ك م و إ ن و ت م ل ل إ ف س ا د عدنا للدمار حتى ولو قلنا أ ن ا ل و ع د ا ل آ خ ر قد حصل ف إ ن هذه ا ل آ ي ة تقول كلما أ ف س د اليهود كلما كان حسم اليهود قائما ف ل ت ع ي ا ل أ م ة أ ن ا ل إ س ر ا ء والمعراج يضعها أ م ا م ح ق ي ق ة ع ا ل م ي ة أ ن ه ا ق ا ئ د ة ا ل ب ش ر ي ة و أ ن هذا يلزم منه م و ا ج ه ة جماعات منحرفه وعقائد ب ا ط ل ة ولوثات م ا د ي ة و ث ن ي ة ومكدرات ج ا ه ل ي ة من ي ه و د ي ة م ن ح ر ف ة و ن ص ر ا ن ي ة وثنيه ة ل تعي فلتعي أ أسأل م ة دورها الله ا ل ى أن ك و ن ا ل أ م ر كذلك إ ن ه لي دورها ل الله ا على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا العالمين رب الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن ا ل و ق ف ة ا ل س ا ب ع ة و ا ل أ خ ي ر ة مع ا ل إ س ر ا ء والمعراج م ك ا ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في أ ن ه وهذه روايه ة لهشام لما جاء ا ل ب ر ا ء و أ ر ا د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يركبه شمس ا شمس يعني نفر ك ش ة البغل الشموس هو البغل العصي عن الركوب لا يقف ليركب شمس فقال له جبريل يا براق أ ل ا تستحي مما تصنع فوالله ما ركبك ي عبد لله قبل محمد أ ك ر م عليه منه قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاستحى البراق حتى ارفض عرقا ارفض عرق علق البراق علق عرق قال له أ م ا تستحي ي براق مما تصنع فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أ ك ر م عليه أ ي على الله منه أ ي من محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واختلف أ ه ل العلم كيف صلى ب ا ل أ ن ب ي ا ء وما د ل ا ل ة الصلاه انها د ل ا ل ة ا ل ق ي ا د ة و ا ل ق ي ا د ة تنسحب على أ م ت ه لتقود ا ل ب ش ر ي ة و ا ل أ م ة تملك ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة والقيم و ا ل أ ص و ل والثروات ا ل ف ك ر ي ة والثوابت ا ل ق ي م ي ة والكنوز ا ل م ع ر ف ي ة تملك كل هذا لكنها تفقد التواصل مع ا ل آ خ ر ي ن و ي ق ي م أ ن شعوب العالم إ ذ ا وجدت من يوصل إ ل ي ه ا ا ل ر س ا ل ة بصدق وتعقل لن تحدث ا ل ر س ا ل ة في هذا العالم تغييرا كبيرا و أ س ر ا بالغا ولكن أ ل ق ي باللوم على أ ن ف س ن ا ك أ م ة م س ل م ة وكدعاه وكمفكرين و ك أ ح ا د مسلمين نحن الذين قصرنا في إ ب ل ا غ ر س ا ل ة الله للناس واختلف أ ه ل العلم كيف صلى بهم والراجح و إ ن كان ظاهر الروايات أ ن ه صلى بهم أ و ل ا لكن صلاته بهم أ و ل ا قبل المعراج تحدث إ ش ك ا ل أ ن ه بعد ذلك لقيهم في السماء و س أ ل و ا عنه وتعرف عليهم وتكلم معه والصواب أ ن ه بعد أ ن عرج به إ ل ى السماوات و ر أ ى من آ ي ا ت الله الكبرى و أ ج ل آ ي ة في وصف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتات به أ م ا م ا ل ح ض ر ة ا ل إ ل ه ي ة أ و في ح ض و ر أ م ا م ح ض و ر ه أ م ا م الله عز وجل هو قول ه تعالى ما زال غ ا ب ص ر وما طغى اين ع ن د س د ر ة المنتهى لم ي ت ل ف المكان ب د ي ع والمنظر خلا وكثير من الناس إ ذ ا دخل م ك ا ن ا لم ي ر هم ن ذ ق ب ل هاله المنظر فجعل يتلفت للاندهاش اما رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ق ا د م من جبال م ك ة إ ل ى س د ر ة المنتهى و أ ك ي د المناظر ا ل ش ا ف ة خ ل ا ب ة جدا لكنه كان مطاطئ ا ل ر أ س ما زاغ البصر و ما طغى لم يلتفت ببصره لماذا ل أ ن ه مع ربه حاضر بقلبه ما وما زاغ البصر وما طغى م ك ا ن ع ظ ي م للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولما رجع الانبياء م ل ل أ الذين مر بهم في السماوات شيعوه وهذا ب ح ص ل بعد ما يزورك أ ن ت ب ت ق د م و شيعوا ونزلوا معه حتى بيت المقدس وصلى بهم ص ل ا ة وهنا أ ق و ل إ ذ ا قلنا أ ن ق ض ي ة المعراج و ا ل إ س ر ا ء و ا ل ح ر ك ة ا ل ض خ م ة تتجاوز التكنولوجيا التي لا يمكن أ ن تحدث مثل هذا أ ق و ل ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ل م خلق الله أ ج م ع ي ن لا تقول لي ب ر و ف س ر في ج ا م ع ة ولا تقول لي أ س ت ا ذ في ا ل ذ ر ة ولا ده عندو في الجغرافيه ولا ده عندو لغات ولذلك أ ن ا أ ق و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم باللغات والدليل و ل ك ي ا ت ك ل م مع الملائكه ولكن يجب ان تتكلم مع الملائكه ولكن يجب ان تتكلم مع الملائكه ولكن يجب ان تتكلم مع الملائكه ولكن ي ب ان تتكلم مع الملائكه ولكن يجب ان تتكلم مع الملائكه أ ن ا ي ق ي ل أ ن ه أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا ثم لما ش ي ع و ا وقدمله يعني وصلى ب ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دل على أ ن ه ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ك م ل قال ابن كثير وفيه د ل ا ل ة على أ ن ه الرئيس المقدم و ا ل إ م ا م المعظم ليس عند البشر عند ا ل أ ن ب ي ا ء من البشر ولذلك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقد أ ن ز ل الله ا ل ل ي ل ة ميزانا فوزنني ب م ئ ة نبي فوزنتهم فقال له جبريل أ م ا و إ ن ه يا محمد لو وزنك الله ب أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ض لوزنتهم لو وفي ا ل إ س ر ا ء والمعراج مقامات ر ف ي ع ة لنبينا صلى الله عليه وسلم أ ر ج و أ ن تكون ا ل ر س ا ل ة قد وصلت والفوائد قد اتضحت والسبيل قد استبان أ س أ ل ه تعالى أ ن يوفقنا جميعا لما يحب هو يرضى و أ ن يجعلنا ممن يستفيد من ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة آ ن ا ء الليل و أ ط و ا ف النهار وفي حركاتنا وسكناتنا وفي حركتنا ا ل ي و م ي ة أ ب د ا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك شفاعته يا رب العالمين في ا ل آ خ ر ة واتباع سنته في الدنيا يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ر ح م الراحمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا